يا لحزنا ودون حتى السماء منطحة تنزف يا حمى يلحمى حدق صوت يصيح وكبر الحادي انطبر حيدر يا والي انطبر حيدر يا والي بسياف الامراض المحراب بشالة والدمع مدرى اخذوا رأس ينزف اخذوا رأس ينزف والصلاة للدار ريش صار بركان الهدى هدمت وبطحتك راحت سدى انت حزنك يا الابعد مدى من طحت لحزان بعدك دايمه من طحت لحزان بعدك دايمه لما تركان الهدايا ب لأن لان يا حدر عجيبه ضربته من طحت طحت مخض مع ما متك ما متك دم يا حماي الحباي طحت ساجد يا علي بشرف مكان له السبب خالد مقيت بكل زمان يا علي حبك هوي النظمان بكل قلوب اللي هايما منطحت منسف يا حماي الحمال طحت وبسيف المرادي يا الولي ليش وتدري همومنا ما تنجلي أصعاب الثلاثة مشيتو يا علي مصطفى وانت مش يا جو مصطفى وانت مش يا جو فاطمة يلاحظنا نودون حتى السماء منطحة ننسف يا حماي الحماء اليوم نشكي الفاجعة الرب المعين. وبدأ معنا نصيح يا حق يا مبين نصيح كلنا راح أمير المؤمنين ومنضحت الأركان كل هم هاددمين. ومنضحت هذا ما ننساك لو جار الزمن والمصايب لو انزادت والفتن نبقى حد ما يا بالياب الحسن ما تهمنا القا مايل ظالما